Bismillahirrahmanirrahim l-Rahmani l-Rahim. Söylenenlerin hepsi 129. أتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله تغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبت الذين آمنوا. أعنى <تصفيق> Yeah wa Yeah. ضت غقونَ أَ نْ تَأقَ Yeah. that's all. فسَيُضِيقُونَ غَضُبًا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَصْرَةً ثُمَّ يُلْفُونَ وَالَّذِي فكفوا إلى جهنم يحشرون ليميذ الخبيث من الطيب وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقال Gulf waliதி Yabdak ve nefsleri Allah الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يورثون يظلمون لولا لو كتاب من الله سَذَقَ لَمْ تَسْكُنْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عظيم. Yeah. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خَيْرًا لَّن تُكَفَّأَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>